عبده ورسوله أما بعد فنحن مع الدرس السابع والتسعون من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر أي معتقد أهل السنة والجماعة وهي عقيدة الإمام أحمد عليه رحمة الله وتكلمنا في المرة الماضية عن اشراط الساعه وعلاماتها الداله على اقترابها ومجيئها وقلنا ان معنى قوله جل وعلا اقتربت الساعه وانشق القمر وقوله جل وعلا فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها قلنا بان اقتراب الساعه معناه كما قال اهل العلم ان ما مضى من العمر اكثر مما بقي لان كثيرا من الناس قد يقول بان لنا اكثر من 1400 سنه ومع ذلك نقرا قول الله جل وعلا اقتربت الساعه فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فما هو معنى القرب في هذه الايات وما معنى القرب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء قد تكلموا في القرب قالوا بان عمر الارض او عمر هذه الدنيا قد مضى اكثره قد مضى اكتره ولم يبقى الا القليل فلو ذهب من عمر الدنيا مثلا 10000 سنه وبقي 1000 سنه فنحن نكون قد اقتربنا من النهايه ولو ان انسانا كان عمره مثلا 100 سنه وبقي من عمره 10 سنوات فاننا نقول له قد اقترب الاجل ولذلك يقال لكثير من الناس اذا بلغ ال 60 يقال قد دنا إلى أجله مع ذلك قد يعيش عشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة إلا أن الذي مضى أكثر من الذي بقي ولذلك يقترب الإنسان من نهايته كلما مضى يوم من أيام عمره وكذلك الدنيا تقترب من نهايتها كلما مضى يوم من أيام بقائها وبعض أهل العلم قال أيضا أن اقتراب الساعة هو بالنسبه الى الله جل وعلا لا بالنسبه الينا قال الله جل وعلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا هذا احد الاجوبه التي اجاب بها العلماء عن اقتراب الساعه سواء في الايات او في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما شرك بين السبابه وبين الوسطى وقال صلى الله عليه وسلم بعثت والساعه كهاتين بعثت والساعه كهاتين ومما ذكرناه لكم في المره الماضيه ان وقت مجيء الساعه مما امطرده الله عز وجل بعلمه حتى انه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على وقت قيامها حتى ان نزل الله عليه وسلم لما سئل من قبل احد الاعراب متى الساعه فقال صلى الله عليه وسلم من المسؤول عنها باعلم من السائل بل قال في روايه اخرى ماذا اعددت لها ماذا اعددت لها فليست المساله ان تعلم متى تكون الساعه الساعه بل المساله ماذا اعددت لهذا اليوم ولهذا ولهذا اللقاء حتى تلاقي رب العزه جل وعلا ومع ذلك بعض العلماء في العصر الماضي وبعض العلماء في العصر الحاضر قد كتبوا والفوا ان الساعه ستقوم في سنه كذا وكذا كالامام السيوطي الفا مؤلفا وقال بأنها ستقوم الساعة بعد الألف على رأس الخمسمائة على رأس الخمسمائة بعد الألف يعني بعد مثلا سبعين سنة كما ذكر السيوطي وألف بعضهم يعني في هذا الزمان كصاحب كتاب عمر أمة الإسلام فذكر أن أظن القيامة ستقوم في عام الف سعمية و الف الفين وثلاث عشر لا اذكر يعني متى ذكر لكنه حدد عمرا لهذه الارض وعوا اجلا لقيام الساعه وكما قال اهل العلم في هذه المساله قالوا جل من, من تكلم في توقيت قيام الساعه اما انه اعتمد على احاديث غير صحيحه حديث غير صحيحه أو أحاديث صحيحة لكنها في دلالتها غير صريحة في دلالتها غير صريحة وإنما فهموا وأشراط الساعة كما قلنا لكم هي علامات الساعة أشراط الساعة معناها علامات الساعة وقلنا بأن هذه العلامات وأن هذه الأمارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا الانقسام تنقسم كما ذكرنا لكم عرف بالاستقراء عرف بالاستقراء باستقراء النصوص وباستقراء ماذا استقراء الحال قالوا علامات قد مضت يعني وقعت حصلت تحققت قالوا كخروج النبي صلى الله عليه او بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت صفين ووقعت النهروان وكثير من المسائل التي تكلم عليها اهل العلم وقالوا امارات وقعت ولا زالت وقعت ولا زالت اذا امور وقعت وانقضت وامور وهي كما يقال عنها العلامات المتوسطه وقعت ولا زالت تقع وقعت ولا زالت تقع من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوكاع ابن لوكاع لوكاع ابنه لوكاع وانتم يعني ترون من اسعد الناس في هذا الزمان بل انني اعرف من الناس من الاغنياء من يعني لو نظرت اليه لوجدته احمق حقيقه يكون احمق ومع ذلك يكون من اسعد الناس والمساله الارزاق والسيادة على الناس يعني لا دخل لها بالذكاء أو بالقوة لكن الله جل وعلا يقسم هذه الأرزاق ويقسم هذه المناصب على الناس وهذه من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكاع ابن لكاع ما معنى لكاع ابن لكاع الرجل التافه ابن التافه او الاحمق ابن الاحمق ابن اللئيم هذا معنى لوكع ابن لوكع ولدا جاء في هذه السعد قال يا رسول الله اذروا عليها لوكع ابن لوكع حتى اتي ب اربعه شهود والعرب من باب الفائده بعض الكلمات قد تستخدمها في بعض المواضع تكون ذما وقد تكون في بعض المواضع مدحا ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني اذا دخل البيت وبيت فاطمه رضي الله عنها كان يقول اثم لكع فكان يقول اثم لكع يعني عن الحسن او الحسين عن الحسن او الحسين ففي هذا الموضع يكون لكع مدح كما يعني في لغتنا اذا قيل للكبير احمق فهو اهبل فالاهبل للكبير يعني ما سب لكن للصغير يقولون الاهبل فالصغير يعني يفرح وأهله يفرحون لأن هذا من باب يعني من باب المديح عندهم من باب المديح كذلك من العلامات المستمرة والواقعة في هذا الزمان تزيين المساجد وتشييد المساجد والتفاقر بتشييد المساجد تشييد المساجد أيضا كما روى البخاري وفيه صحيح هي أن من أشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ونقصد برفع العلم رفع العلم الشرعي ويكثر ماذا الجهل قد يكون الانسان من حملات الدكتوراه او استاذ كرسي يسمى استاذ الاستاذ البروفيسور تجده يعني استاذ وعالم ذره ومع ذلك تجده في نهايه الدوام يذهب الى صرصار او صرصور فيسجد لهذا الصرصور او او يسجد لبقره فالعلم هو العلم الشرعي العلم هو العلم الشرعي من علامات الساعه كما قال صلى الله عليه وسلم او من اشراط ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امراه القيم الواحد يعني كل 50 امراه يقابلهن رجل واحد يقابلهن رجل واحد الامارات او النوع الثالث من الامارات والاشراط هي الامارات والاشراط العظام والجسام التي تعقبها الساعه التي تعقبها الساعه وهي المقصوده من كلام الناظم من كلام الناظم في قوله وما اتى في النص من اشراط فكله حق بلا شطط يعني هذه الاشراط النوع الثالث هذه لا زالت لم تتحقق ولم تحصل وهذه تكون بين يدي الساعه والمقصود بيوم الساعه يوم القيامة المقصود بيوم الساعة يوم القيامة وللعلماء كلام واقوال في سبب تسميه يوم القيامة بيوم الساعة بعضهم قال ان الساعة قد سميت بيوم الساعة لقربها وبعضهم قال لانها تاتي بغته وبعضهم قال لانها تاتي في ساعة وبعضهم قال لان بعث الموتى يكون من قبورهم اسرع من الساعه او اسرع من اللمحه وبعضهم قال لان فصل القضاء في ذلك اليوم في قدر ساعه وكما قال علي رضي الله عنه حينما سئل عن محاسبه الخلق يعني هل سيحاسب الاجل الخلق يعني سيقفون مثلا يقفون بالطابور كما يقال خلف بعضهم البعض ويحاسبهم شخصا شخصا بالطبع يعني لو كان ملك من ملوك الدنيا واراد ان يحاسب شعبه فبنفسه فسيحاسب كل انسان لوحده سيقف اهل البلد لو كان مثلا اهل مصر مثلا 100 مليون سيقفون بالطابور ولو سيحاسب كل انسان ساعه لعل يعني الـ الـ اخر واحد يعني قد يدركه الدور يدركوا بعد 100 سنه فعلي رضي الله عنه يعني سئل عن كيف يحاسب الله عز وجل الخلق في ساعه فقال علي رضي الله عن كما يرزقهم في غدات واحده كذلك يحاسبهم في ساعه واحده الله جعل يرزق كل الخلق في ساعه واحده يحاسبهم في ساعه واحده وسع سمعه كل الاصوات نحن اذا استمعنا نستمع لواحد اذا كان اكثر من صوت انسان يعني كان يستمع الانسان كلام و ووجد من يشوش عليه يقول له يا فلان بالله لو سمحت اسكت حتى استمع لهذا الشخص لكن الله جل وعلا وسمعه وسع كل الاصوات كذلك يرزق الخلق في ساعه كذلك يحاسبهم ماذا يحاسبهم في ساعه واحده يحاسبهم في ساعه واحده فكل ما اتى من النص نص من اشاراته فكله حق بلا شطاط فكله حق بلا شطاط يعني كل اشارات الساعه التي وردت في النص فهي حق ويقين ليس لها مدافع بلا شطاط اي من غير طول ولا بعد من غير طول ولا بعد ولذلك حينما دخل بعض الذين ارادوا ان يتحاكموا الى داوود عليه الصلاه والسلام كما قال الله جل وعلا وهل اتاك نبا الخصم اذ تسور المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط ما معنى ولا تشطط الشطط هو البعد عن الحق البعد عن الحق فقول الناظم عليه رحمه الله كله حق بلا شطاط وما اتى في النص من اشراط فكله حق بلا شطاط معناه ان الذي جاء في النص من اشراط الساعه كله حق لا بعد فيه ولا عقد ينافيه ولا عقد ينافيه وبعد ذلك اخذ يسرد اشراط الساعه الكبرى وهي التي كما قلنا لكم النوع الثالث الذي لم يقع بعد الذي لم يقع بعد وكما قلنا لكم بان هذه الاشراط اذا وقعت ف فستقع كلها متتاليه خلف بعضها البعض تماما كما قال بعض اهل العلم ك الخيط الذي يكون في السبحه او في العقد وما يسمونه بالسلك اذا انقطع تبدا حبات السبحه حبه خلف حبه كثير منكم يعني راى السبحه حينما تنقطع مثلا كيف تسقط الخرزات كذلك حينما تقع اول او يقع اول شرط من شروط الساعه او علامه من علامات الساعه الكبرى بعد ذلك تاخذ العلامات بالتوالي ساعه خلف او علامه خلف علامه من هذه العلامات التي ذكرها الناظم علي رحمه الله وابتدا بها كلامه انه قال منها الامام الخاتم الفصيح منها الامام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح محمد المهدي والمسيح يعني في هذا الدرس ان شاء الله سنتكلم معكم عن المهدي سنتكلم عنكم معكم عن المهدي ولا بد من الكلام عنه فهو الامام المقتدى باقواله وافعاله الامام مقتدى باقواله وافعاله ومعلوم ان ولايه الامامه في ديننا لا تنال الا بماذا الا بالصبر واليقين الا بالصبر واليقين قال الله جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فمن صار اماما لا يصير اماما الا بعد ماذا لا بعد ان يبتلى سؤل امام الشافعي عليه رحمه الله فالرجل يبتلى ام يمكن يبتلى ام يمكن فقال لا يمكن حتى ماذا حتى يبتلى لا تظن ان انسان يعني ياتيه السؤدد ويرفع الله عز وجل مكانته هكذا بمجرد انه يعني قد حمل التوحيد او انه قد تعلم العلم او انه قد جاهد في سبيل الله هنالك ابتلاءات مربوك بالشر والخير فتنه فقد يمتحن الانسان بالشر ويصبر لكن امتحن بالخير والرياسه والقياده والزعامه فيسقط في هذا الابتلاء قال الله جل وعلا الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذب فالامام المهدي هو امام من ائمه اهل السنه والجماعه وصفه بالخاتم من هؤلاء الامام الخاتم يعني الخاتم للائمه فلا امام بعده كما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم للنبوه والرساله فلا نبي ولا رسول بعده فكذلك الامام المهدي هو الامام الخاتم للائمه فلن ياتي بعده امام اعظم من هذا الامام فلن ياتي بعده امام اعظم من هذا الامام ولذا قال عنه ان هلام الامام الخاتم الفصيح الفصيح يعني فصيح اللسان فصيح اللسان لانه من صميم العرب لانه من صميم العرب اهل الفصاحه والبلاغه اهل الفصاحه والبلاغه دائما نسمع فلان فصيح وفلان بليغ ونسمع اديك الفصيح كما يقال في من البيضه يصيح الفصاحه يا اخوان يعني اذا ذكرت واذا ذكرها اهل المعاني والبيان قالوا معناها خلوص الكلام من ضعف التاليف يعني خلوص الكلام من ضعف الترتيب يعني يركب الكلام على بعضه البعض ولا تنافر في الكلمات ولا تعقيد مع فصاحه مفرداته بعض الناس قد يظنه بعض الناس فصيحا وياتي بالكلمات المعقده ياتي بالكلمات المعقده التي قد يحتاج الانسان فيها ان يبحث عن في القواميس حتى يجد يعني معاني هذه الكلمه هذه ليست فصاحه يا اخوان هذا هذه ليست فصاحه الفصاحه ان يسلم كلامك من من التعقيد وان تستطيع ان تركب الكلام وتؤلف بينه ويعني بينه حتى تستطيع ان توصل المعلومه للاخرين ان توصل المعلومه للاخرين اما ان يؤتى بكلام بالكلام الذي يعني يستوحشه الناس ولا يعلموها الناس وتاتي بالسجع وتظن ان هذه فصاحه هذه ليست فصاحه والفصاحه ايضا ان تتكلم مع الناس بما يفهمون ف... فهذه هي الفصاحه يا خلوص الكلام من ضعف التاليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحه مفرداته والفصاحه في المتكلم الفصاحه في المتكلم ملك ملك يقتدر معها على التعبير ملك يعني يقتدر معها على التعبير المقصود بلفظ فصيح يعني الانسان هنالك فصاحه وهنالك فصيح فالفصيح والذي عنده ملك وعنده قدره يستطيع معها على التعبير وعن المقصود بلفظ فصيح في مقابل الفصاحه البلاغه البلا يقول فلان فصيح بليغ البلاغه في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته وفي المتكلم ملك يقتدر بها على تاليف كلام بليغ على تاليف كلام بليغ فيتناسب كلامه مع الواقع الذي يتكلم فيه فقال الناظم قال منها الامام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح محمد محمد المهدي محمد المهدي المهدي اسمه يعني هذا هو اسمه وهو يعني اشهر اوصافه يعني عندما يقال المهدي المهدي فالمهدي اشهر اوصاف آه الامام آه المهدي اما اسمه فمحمد اسمه محمد اسمه ماذا محمد جاء ذلك في عده اخبار وفي بعضها ان اسمه احمد واسم ابيه عبد الله اسمه يعني محمد ابن عبد الله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يواط اسمه اسمي يواط اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي واسم ابيه اسمه ابي من حديث ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملاها قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا كما ملئت ظلما وجرا في روايه ابي هريره في روايه من حديث ابن مسعود ايضا لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من اهل بيتي يواط اسمه اسمي يملؤ الارض عدلا وقسطا كما قسطا كما ملئت جورا وظلما جورا وظلما هذا الحديث اخرجه الطبراني في معجمه الصغير ايضا اخرج الترمذي ولفظه حتى يملك العربه رجل من اهل بيتي وقال عن هذا الحديث حديث حسن صحيح ايضا من اسماؤه كما قلنا لكم احمد ابن عبد الله احمد ابن عبد الله في مقابل يعني ما تكلم في اهل السنه والجماعه زعم الشيعة ان اسم المهدي طبعا ان صار عندهم مهدي والمسلمون عندهم مهدي والعبره لكن ليست فيما يزعم هؤلاء ويزعم هؤلاء انما العبره فيما ثبت سنده فيما ثبت سنده وامه محمد صلى الله عليه وسلم اهل السنه جمعهم اهل السند سند دين يا اخوان السند دين ولذلك يعني كل شيء يثبتونه بالسند اما الشيعة الامامية الذين يقولون بان الام 12 امام طبعا اصل قصه ان الام 12 امام يعني هذه كذبه كبيره كذبوا فيها على قومهم خرج الامام الاول خرج الامام الثاني عندهم خرج الامام الثالث الرابع وكانوا يزعمون انه اذا خرج الامام الثاني عشر اذا خرج الامام الثاني عشر فسيقتلون كل اهل السنه والجماعه هكذا يزعمون وهكذا يعتقدون انه اذا خرج الامام الثاني عشر فعند ذلك سيقتل كل اهل السنه والجماعه ويقتل النواصب يقتل النواصب نحن يسموننا نواصب لماذا يسموننا نواصب يقولون لاننا ناصبنا اهل البيت العداء ناصبنا اهل البيت عداوه هم شيعة بمعنى الشيعة معنى ما معنى الشيعة انهم شيعي ام معناها المناصر فاستغاثوا الذي من شيعتي يعني الذي من انصاري ومن قومه على الذي من عدوه فالمشايعه معناها المناصره الشيع الاثني عشريه عندهم كذبه عظيمه كذبوا لكن كما يقال حبال الكذب قصيره حبال الكذب قصيره والله جل وعلا قال ان الله لا يهدي كيد الخائنين ان الله لا يهدي كيد الخائن فخرج عندهم الامام الاول والامام الثاني والامام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر الان اذا خرج الامام الثاني عشر ولم يقتل النواصب عند ذلك ستنهار كذوبه الدين ماذا الدين الشيعي اذا لم يستطع ان يقتل ماذا ان يقتل كل اهل السنه والجماعه هكذا هم يقولوا اذا خرج يقتل النواصب الذين هم اهل السنه والجماعه فخوفا من الافضاح ومن ان يكشف امره زعموا بان محمد ابن الحسن العسكري قالوا هو الامام الثاني عشر الامام الثاني عشر بالطبع هذا محمد ابن الحسن العسكري قالوا يعني دخل في السرداب دخل في السرداب وهذا السرداب يعني لن يخرج منه الا في اخر الزمان الا في اخر الزمان ومعلوم ان هذا السرداب موجود في منطقه صره مرراه في العراق صره مرراه في العراق فيقولون دخل في الس في وعمره 9 سنوات ولم يخرج ولم يخرج يقول الامام الذهبي عليه رحمه الله خذ ذهبت حتى يعني ارى ذلك السرداب لعلي يعني ادخل هذا السرداب ف ابحث عن الامام ال12 للشيعه قال فلما وصلت اليه وجدته يعني لو الله بيقول الله لو اراد ان يدخل فار فيه لما استطاع لو اراد فار ان يدخل فيه لما استطاع بالطبع يعني هذا الشيعي الكذاب شيعي الكذاب يعني حتى يعني لا يستطيع ان يدخله يعني ان يدخل الى هذا الى هذا السرداب يعني واسمه سرداب لسه جحر يعني لو قال سرداب وكان فعلا سرداب يقولون سنبحث عنه داخل السرداب ونخرجه من السرداب لكن ذهب إلى سرداب حتى لو أرادوا أن يربط فار من رجله حتى يدخل في هذا السرداب فلن يستطيع الفار أن يدخل في هذا السرداب حقيقة هؤلاء الناس يعني كما يقول عنهم شيخ الإسلام من تيمية دينهم الكذب دينهم الكذب وبضاعتهم النفاق بضاعته ومن النفاق وفي كل يوم الانسان سبحان الله يعني يستمع الى كذبات من كذباتهم ولعل اليوم كنت استمع يعني الى احدهم ينقل عنهم فيتكلم عن المتعه يقول من من تمتع مره صار في مرتبه الحسين ومن تمتع مرتين صار في مرتبه الحسن ومن تمتع ثلاث مرات صار في مرتبه علي رضي الله عنه وتمتع اربع مرات صار في مرتبه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام حقيقه لا يقبله عاقل وقبل فتره يعني ايضا جماعه كذابين حقيقه يعني ليس عندهم الا الكذب يقول يعني احد هؤلاء المعممين يقول لي قال هذه نصيحه لمدراء الواتساب يعني الا يفصل احد ويخرجوه من الجروب قال أحد مدراء الواتساب قال فصل أحد الأعضاء من القروب الواتساب قال في اليوم الثاني قال ذهب للعمل فموجد على مكتبه مكتوب أنت مفصول من العمل أنت مفصول من العمل فأقول أنصحكم أن لا يعني يا مدراء القروب قروبات الواتساب أن لا تفصلوا أحد من الناس هؤلاء يعني دينهم أصلا مبني على الكذب ولذلك <تصفيق> لا تستعجب لا تستعجب ان يعني يكذب في كل شيء وكما قال الشاعر اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص الذين وضعوا لو وضعوا لهم الدين الشيعي وضعوه وبنوا على كذبه الامام 12 الامام المهدي الذي عند الشيعة عند الشيعة فكلامهم حقيقي كله كما قال أهل العلم ضرب من الجنون والهديان ضرب من الجنون والهديان وإمة أهل البيت الهاشميون مرآء من هؤلاء الناس مرآء من هؤلاء الناس ومن كذب هؤلاء الناس أما أهل السنة والجماعة يعني فلا يتكلمون إلا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل السنة قد يعني يستشهدون بما يعني ثبت اصله في السنه لكن يستشهدون ببعض المسائل قد تكون ضعيفه لكن لها اصول صحيحه تسميته ووصفه بالمهدي كما ذكر اهل السنه فقد ثبت له هذه الصفه في عده اخبار بعض هذه الاخبار قد تكون يعني روايات عن كعب الاحبار وغير كعب الاحبار يعني هي تكون صفه من صفاته قال يعني كعب الاحبار انما سمي المهدي لانه يهدا الى امر خفي يهدا الى امر خفي وسيخرج التوراه والانجيل من ارض يقال لها انطاكية يقال لها انطاكي معروف انطاكي يعني هي منطق يعني بين الشام وبين تركيا هذا الهاي روايه اخرجها نعيم في كتاب الفتن وفي بعض الروايات عن كعب قال انما سمي مهدي لانه يهدى الى اسفار التوراة فيستخرجها من جبال الشام يدعو اليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة يسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة اذا هذا اول ااا الصفة له انه يسمى بالمهدي يعني المهدي ليس اسمه انما صفة لهذا الامام الذي سيخرج في اخر الزمان ايضا يلقب بالجابر يلقب ايضا ب الجابر لانه يجبر قلوب امه محمد صلى الله عليه وسلم ولانه يجبر اي يقهر الجبارين والظالمين ويقسمهم يعني جابر لانه يجبر قلوب المؤمنين وايضا يجبر يعني يقهر قلوب من المتكبرين والمتعالين والظالمين ويقسم ظهورهم وكنيته ابو عبد الله كنيته ابو عبد الله ونسبه من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والروايات الكثيره والاخبار الغزيره ناطقه انه من ولد فاطمه البتول فاطمه البتول ابنه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن اولادها الطاهرين لكن جاء في بعض الروايات انه من ولد العباس من ولد العباس لكن الاول كما يقول اهل العلم اصح انه ليس من ولد العباس انما هو من ولد فاطمه رضي الله عنها وقدروا يت روايات كما ذكر ابن حجر انه من ولد العباس لكن هذه الاحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال ابن حجر يمكن الجمع بان يكون من ذريته صلى الله عليه عليه وسلم والعباس فيه ولاده من جهتي ان في امهاتي عباسيه قال يمكن الجمع بين الروايات انه من ولد فاطمه رضي الله عنها لكن الروايات التي جاءت انه من ولد العباس يكون من ولد العباس من ناحيه من من ناحيه امهاتي يعني اخواله عباسيون اخواله عباسيون العلماء بالطبع تكلموا في حليته وصفته قال ابو العباس رضي الله عنهما المهدي اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل الربعه يعني مربوط مشرب بحمره يفرج الله به عن هذه الامه كل كرب ويصرف بعدله كل جور ايضا يعني ذكر يعني بعض اهل العلم صفه ال الامام المهدي عليه يعني انصر الله سبحانه وتعالى يعني ان كان موجودا ان انحقنا به وان ينصر على يديه الاسلام واهل الاسلام والمسلمين قال ضرب من الرجال اي خفيف اللحم ضرب من الرجال كما يقول انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كراس الحيه المتوقده اظن قال هذا البيت وقال هذا البيت هذا البيت اللي هو صاحب يلوم وما ادري على ما يلومني احد صاحب المعلقات يقول انا الرجل الضرب طرف بن العبد يقول انا الرجل الضرب الذي تعرفونه ومعنى الرجل الضرب معناه رجل خفيف اللحم قال انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كراس الحيه المتوقد ف الامام المهدي من صفته انه رجل ضرب يعني خفيف اللحم ممشوق مستدق يعني طويل ومستدق ربعه اي لا بالطويل ولا بالقصير ربعه من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير اجل الجبهه اي خفيف شعر نزعتين عن الصدغين وهو الذي انحسر الشعر عن جبهته حصل الشعر عن جبهته بالطبع العربي يعني عندها مساله يعني تذم الرجل الذي ينزل شعره على جبهته وتمدح الرجل التي تكون جبهته يعني كما يقال جبهته عاليه يقول ذاك رجل اغم سمونا رجل اغم اقنى الانف اي طويل الانف مع دقه ارنبته يكون انفه طويل لكن دقيق الارنبه دقيق الارنبه اشم اي رفيع العرنين يعني انفه يعني مرتفع وليس بالنازل ازجج أي حاجبه فيه تقويس مع طول في طرفه وامتداده ابلج العين اكحل العينين واسع العين وبالطبع هذه الصفات يا اخوان يعني اخذوها لانه يعني كما ورد في بعض الروايات انه يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم خلقا يشبه في الخلق واسع العين والكحل بفتحتين سواد في اجفان العين خلقه من غير احتحال براق الثنايا اي لثناياه بريق ولمعان أفرقها أي ليست متلاسقة يعني الأسنان ليست متلاسقة أزجر الفخدين أي منفرج الفخدين متباعدهما وفي رواية في لسانه ثقل وإذا أبطى عليه يعني الضرب فخده الأيسر بيده اليمنى إذا تثقل من لسان الضرب فخده الأيسر بيده اليمنى ابن أربعين سنة وفي رواية ما بين الثلاثين إلى الثلاثين ال40 خاشع لله خشوع النسر بجناحيه عليه عباءتان يعني هذا بعض ما ذكره بعض اهل العلم منه ما يصح ومنه ما لا يصح لكن عندنا الاساس ان المهدي سيخرج في اخر الزمان وتكلم اهل العلم ايضا عن سيرته عن سياطه يعني ما الذي سيعمله ما الذي سيعمله قال اهل العلم يعمل عن الامام المهدي عليه الامام المهدي ان يعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ نائما لا يوقظ نائما بعض الناس يعني تجد اذا وجد انسان نائم يحب ان يزعجه ومعلوم يعني حديث يعني ام زرع حينما انتدحت ابا زرع قالت يعني انام عنده فاتصبح يعني مدحت ابو زرع يعني تنام عنده ولا يوقظها من نومها مدحت زوجها بخلاف بعض الازواج ياتي لزوجته غوميا مره واذا وبسيطه يعني اذا وصلت غوميا مره او يمره ان وصلت الى شيء بسيطه لكن بعضهم يعني قد يعني يجرها من شعرها اذا لم تستيقظ من نومها فهذا يعني المهدي يعني لا يوقظ نائما ويقاتل على السنه يقاتل على السنه لا يترك سنة إلا أقامها ولا بدعة إلا رفعها يقوم بالدين آخر الزمان كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم أوله يملك الدنيا كلها يعني يملك كل الدنيا كما ملك ذو القرنين وسليمان بن داوود عليهما السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرد الى المسلمين الفتهم ونعمتهم يملؤ الارض قسطا وعدلا كما مر الضلم ظلما وجورا يحث المال حثوا ولا يعده عددا يعني يعطي بدون ان يعد يقسم المال بالسويه يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض والطير في الجو والوحش في القفر والحيتان في البحر قالوا عنه يملا قلوب امه محمد صلى الله عليه وسلم غنا يملاهم ماذا غير ان يملأ القلوب هنالك فرق بين من يملا القلوب ومن يملا الجيوب الذي يملا الجيوب يا اخوان لا يعني لا يكفي من امتلأت جيبه يعني واد من ذهب كما صح في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتمنى ان يكون له وديان من ذهب ولو كان له وديان من ذهب لتمنى الانسان ان يكون له ثالث ولا امله فابن ادم الا التراب لكن الامام المهدي في اخر الزمان يملا القلوب ماذا يملاها غنا يملاها غنا حتى انه يعني يأمر مناديا ينادي الا من له حاجه في المال الا من له حاجه في المال بالطبع لو ها في هذا الزمان لو انسان ذهب لمصر او ذهب للاردن وقال الا من له حاجه بالمال والله يا اخوان يعني يعني قد يكون الوزراء هم اول هم الذين يتسابقون الى اخذ المال مع انهم يعني يملكون الملايين وعشرات الملايين بالمئات الملايين ومنهم من يمتلك المليارات لكن في اخر الزمان ينادي الا من له حاجتهم في المال فلا ياتيه الا رجل واحد تصوروا ام كامله يمتلك الارض الكره الارضيه كلها كما امتلك قارون كذو القرنين الارض كامله يمتلك المهدي الارض كامله ثم ينادي الا من له حاجه في المال فلا ياتيه الا رجل واحد فيقول انا فيقول انت الساد اي الخازن فقل له المهدي يامرك ان تعطيني مالا فيقول له احث حتى اذا جعله في حجره وابرزه ندم يعني بعد ما ياخذ المال يندم لماذا اخذ المال وهو ليس بحاجه لهذا المال فيقول كنت اخشع اي احرص امه محمد صلى الله عليه وسلم عاجز عني ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فلا يقبل منه فقال له ان لا ناخذ شيئا اعطيناه الامه يعني ياتي ويندم ويريد ان يرد هذا المال فيقال له ان لا نرجع شيئا اعطيناه الامه في هذا الوقت ان امه محمد برها وفاجرها في زمانه نعمه لم يسمع بمثلها قط نعمه لم يسمع مثلها قط وال وترسل السماء عليه وترسل السماء عليهم بضراره لا تدخر شيئا من قطرها الان يعني عندنا في هذا الزمان او في هذه السنه عندنا في الاردن والله يمر السحاب وبعد ذلك لا تمطر الدنيا يعني مكثتنا فتره يعني يمر السحاب تلوى السحاب و نرى السحابه سوداء ونقول يعني هذه يعني ستنزل الامطار فيظن ان تذهب لكن في عصر المهدي السحابه تمر على المكان لا تبقي شيئا من قطره تنزل كل الماء تنزل كل الماء الذي فيها وتؤتي الارض وكلها لا تدخروا عنهم شيئا من بدرها تنبت كل شيء يعني السماء تنزل كل الماء الذي فيها والارض ايضا لا تدخر اي بذره كانت فيها كل شيء يخرج كل شيء يخرج من هذه الارض تجري على يد الامام المهدي في اخر الزمان الملاحم ويستخرج الكنوز ويفتح المدائن ما بين الخافقين يؤتى اليه بملوك الهند مغللين يؤتى اليه ملوك الهند مغللين وتجعل خزائنهم لبيت المقدس حليه والناس كما يعني جاء في بعض الروايات يئون اليه كما تأوي النحل الى ملكاتها والى يعاسيبها حتى يكون الناس على مثل امرهم الاول مجتمعين متحابين متصافين يمده الله بثلاثه الاف من الملائكه يضربون وجوه مخالفيه وادبارهم جبريل على مقدمتهم وميكائيل على ساقته قالوا ترعى في وقته الشاء والذئاب في زمانه في كل او في مكان واحد من كثره الخير من كثره الخير تشبع الذئاب فلا تفكر بالعدوان على ماذا على اشياء ولذلك روى في بعض الروايات انه يعني في عهد عمر بن عبد العزيز صارت الذئاب ترعى مع الاغنام صارت الذئاب ترعى مع الاغنام من كثره الخير ومن كثره العدل فعدى في احد الايام يعني كما يقال ذئب على غنم فقال الراعي قال قتل عمر او مات عمر عرف بان العذله قد ذهب قالوا ايضا يزرع الانسان في ذلك الوقت المد فيخرج له 700 مد ويرفع الامام المهدي الربا والزنا وشرب الخمر وتطول الاعمار وتؤدى الامانه وتهلك الاشرار ولا يبقى من يبغض ال محمد صلى الله عليه وسلم فا يعني الامه يعني كما وصفها اهل العلم يعني تجتمع في ذلك الوقت على ذلك الامام ويزول الظلم ويزول الطغيان هنالك مساله ايضا تكلم عليه عليها العلماء وهي علامات ظهور المهدي المهدي له علامات لظهوره ونحن لعلنا يعني في هذا الدرس لن نستطيع ان نكمل كل الكلام عن الامام المهدي سنكمله ان شاء الله في الدرس القادم لكن اتكلم عن بعض العلامات التي تتقدم ظهور المهدي من هذه العلامات التي جاءت بها الاثار ودلت عليها الاحاديث والاخبار ما ورد من كسوف الشمس والقمر وتحارب القبائل بهذه القعده قالوا ظهور الخسف والفتن ويظهر معه كما في بعض الروايات قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته ومكتوب يعني على يعني يعني مكتوب على, على على على راس الرايه البيعه لله البيعه لله قالوا ايضا يغرس قضيبا يعني غصنا يابسا فيخضر هذا القضيب اليابس قال وينادي مناد من السماء ايها الناس ان الله قطع عنكم الجبارين والمنافقين واشياعهم وولاكم خير امه محمد صلى الله عليه وسلم فالفلحقوه او فالفلحقوه بمكه فانه المهدي واسمه محمد ابن عبد الله ايضا يعني هي قالوا يعني يعني يستخرج كما ذكرنا لكم تابوت السكينه من غار انطاكيه ويستخرج يستخرج يعني التوراوه والانجيل ويحاجج اليهود فيسلم عليه خلق كثير من اليهود قالوا ايضا تاتي رياات السود من خراسان فيرسلون اليه البيعه يرسلون اليه البيعه قالوا ايضا من علامات ظهور المهدي قالوا خس ها خس قريه ببلاد الشام قريه من بلاد الشام تخسف ويصيبها زلزال او يصيبها خس يقال لها حرسته يقال لها حرسته ومعروفه حرسته من بلاد الشام هذه من بعض العلامات التي يعني تكون بين يدي خروج الامام محمد بن عبد الله الامام المهدي الامام المهدي واحنا ان شاء الله يعني في الدرس القادم سنكمل الكلام عن الامام المهدي ونتكلم ان شاء الله بما لا مزيد على ذلك لاننا سنتكلم عن علامات خروج السفياني وغير السفياني سنتكلم عنه بتفصيل باذن الله جل وعلا اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بانك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم وجزاتنا الله خير على حسن استماعكم